Ik dacht يا ربي, ik moet mijn hart niet meer doen. Ik dat een رقمي نقصي كتير عليا وانوقفت قصاد مريتي باب اخدلا من حقي بس بلقى الحب دايما بيناديني في كلمتك انت هدفك إن عيش العمر كله في فنعمدك لسه زمان فاكر ويشهد إني يا ما كسرت قلبك لسه فاكر لما فضلت البعاد وهجرت دربك يوم ما غمّل وهم عيني سبت بي اتوحك يوم هتات منظر رغم اللي كان بالطور احبك وما تيجي ترجع الي بصت لاقيت صورتي في عيني زي الخروف الضال اللي ابني فوق كتافك شلتني يا. الزمان بتزيد أزوته إن إنت قطع ألبح حب لما بحق ألبح عبر ألعصوك بيجعبني مهما يحصل إنت إني مهما كان الأبر قبل ما حسنتي شعب جاهلي لما انت ايديك ممدوده لي وجوه حضمك خدتني انا مافتكرش لنفسي حاجة واحدة حلوة بطول مضية وابقى ايه غير قلب قاسي شخص مولود بالخطيئة انا اللي بعرف بس فالوعود وجه أحسدية كنت طول عمري بسيبك وانت بتدور عليا مش بديلك غير في جرحي عمري ما افتكرك في فرحي قلبي دايما ناسي إنك انت مصدر فرحتي in taal kan In taal word man ben ik ziek en zo. Lem if maar كان الاب